او لَا والليل إِذَا أَظْلَمَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّ فِي نذيرا للبشر لمن ما يعلم جنود ربك إلا هؤلاء وما هي إلا ذكرا كالله والقبر والليل إذ أذبر وقبل إذا أذبر إنها لإعطى الكبر نذيرا للبشر منكم أيَّ تقضى ما كل نبل مما كذبت رهينة إلا أصحاب اليقين فی جناتی یتزالون را دل زقر ما سلككم في سقر؟ كل داو داو فيما كذبت رهينة إلا سألون عن المجرمين ما زلككم في زفاو قالوا لم نكن مظلين ولم نقُوم على الفقيرين وَكُنَّا نَقُوم عَلَى الْقَوْمِ آلو لم نكن من المسلمين ولم نكن طعب المسكين وكننا نخوض طعبين وآيطين وكننا نكذب بيوم کمان في يوم في دين But يريد كل مريم منهم أن يؤذر تا صحفا كلا بل تن اما بل لا يطوفون الانباء لا بل كرون إلا أن الله هو أهل التقوى Hallelujah. وما يذكرون إلا هو أهل الذقوى وأهل المركر كلا كلا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 يورا ووضم من جن لو بات ليريد الإنسان ليحجر أماما يسأل أيان يوم القيامة فإذا مرق ق سف الق الشَّمْسَ مرووم کللا لا ولا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ و بل يريد, بل يريد ال... ال... La <laughs> to'arri وجود يوم I love. يقصب, يقصب الإنسان أن يترك السنة <تصفيق> ألم, ألم Uh, aya yeah. uh, yeah. da أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر أليس على يخْلُقُ لِلْإِنْسَانِ أَن يُرَاكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن فا <تصفيق> قَف قَف قَف فَلَوْلَا فَجاءَ نَبَأُهُمْ جِئْنَا بِذِكْرٍ كَانُوا يُكَذِّبُونَ فذلك <تصفيق> بطالر بالله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا قفة أم شجنة بثلي فجعلناه سميع. لا للكافرين سلام عين يشرب بها الله فانفدونها تفجير ی voona <تصفيق> <ويغابون تصفيق> ايوا قائتون و يومنا بالليل نري و نياو كان شعور يومنا طيب ودنا ما لاق بق ب كثير کو می و این گله لا دری تو می watahod la no nagim milung عَلَيْكُمْ o da linggim پانپ <تصفيق> كان مزاج هذا الشبيل العينا فيها تسمى تلسبيل <تصفيق> ويضر عليهم ولدان ويضر عليهم ولدان مقلدون إذا رأيتهم حسبتهم la عليك đây ولا تقع من غم في Ah! Lord, Lord, In, In. من یا صرقت ايته في القرآن وتجلت في الخلق والأكوان ما اجمل ان يرتقي الجمال بالجمال جمال القرآن وجمال التلاوة والنقار استمعنا لازل تلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ظاهد النعماني. القارب التحدي لزعوة تليفزيون كمهورية من العربية المقيم, المقيم بالقاهرة رزعت عليكم بداخل بقبرة الصوت لصحيمها الحج الحمد السلسيلي بكبر الزو الإنارة والفراشة أولاد الدملي بميت أبو غالب للفقيد الرحمة والنصر خالص العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته